كان الكلام في أن المكلف إذا كانت وظيفته الصلاة إلى أربع جهات وكان متمكنان من سبع صلوات فقد اختار سيدنا قدس سروه أنه مخير بين الموافقة القطعية لصلاة الظهر بأن يأتي بصلاة الظهر أولا إلى أربع جهات ثم يأتي بثلاث صلوات إلى ثلاث جهات بقصد العاصر أو الموافقة القطعية لصلاة العاصر بأن يأتي بالظهرين إلى ثلاث جهاتين ثم يأتي بالسابعاء إلى الجهة الرابعة بقصد صلاة العاصر وقد يشكلوا على كلامه قدس يسره بعدة إشكالات منها أن دليل الترتيب وهو قوله عليه السلام إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان إلا أن هذه قبل هذه هل له اطلاق بحيث يشمل فرض تعذر الموافق القطعي لكل الفرضين أم لا؟ فإذا قلنا بأن دليل الترتيب منصرف إلى فرض إمكان إحراز امتثال كل الفرضين. وليس له إطلاق حتى لفرض عدم إمكان إحراز الامتثال وإن أحرز امتثال إحداهما لكنه لا يحرز امتثال كليهما فلا إطلاق لدليل الترتيب لمثلي هذا الفرض إذا قلنا بذلك فمقتضاه أنه لا يلزم عليه أن يصلي الظهرين معا إلى كل جهة فليستطيع أن يصلي الظهر إلى جهة ثم العاصر إلى جهة أخرى ثم الظهر إلى جهة ثانية والعاصر إلى جهة ثالثة وهكذا فلا يلزمه أن يصلي كل ظهرين إلى جهة إذ أن الترتيب غير معتبار كما لا يلزمه في الصورة السابقة وهي ما إذا تمكن من خمس صلوات فقط أن يصلي الظهر أولا إلى أربع جهات ثم يصلي العاصر فإن ذلك إنما يلزموا لو قلنا ب. شرطية الترتيب وإلا فلا وأما إذا قلنا كما هو مختاره قدس سره أن دليل شرطية الترتيب دال على شرطيتها واقعا أي أن الترتيب شرط واقعي في المقام سواء علم المكلف تفصيلا بالامتثال أم لم يعلم فشرطية الترتيب إنما تسقط في فرض النسيان والجهل القصوري وأما في فرض الالتفات أمكنه إحراز الامتثال؟ في كلتا الفريضتين أم لم يمكنه فإن دليل شرطية الترتيب مطلق شامل بالنسبة إليه فبناء على ما ذكره قدس سره واختاره قد يقال بأنه إذن لابد في هذه الصورة وهي ما إذا تمكن من سبع صلوات من مراعاة الترتيب ومراعاة الترتيب إنما تتأتى بأن يصلي الظهر أولا إلى أربع جهات فإذا أحرز الفراغ منها بعد ذلك شنو شرع في العاصر حيث يحرز بذلك ان العصرة ان صحت فهي مترتبة على ظهر صحيح كما قلنا بذلك في الصورة شنو السابقة ولكن الجواب عن هذا الاشكال بأن مبنى سيدنا قدس سره هو اعتبار الترتيب وشموله لمثل هذا الفرض ومقتضى شموله لمثل هذا الفرض أن المكلف مخير بين أن ينهج نهج الصورة السابقة بأن يصلي الظهر اولا إلى أربع جهات ثم يشرع في العاص فيكون بذلك قد أحرز الترتيب وأحرز الموافقة القطعية لصلاة الظهر وبين أن يصلي الظهرين إلى جهات ثلاث فتبقى صلاه واحده فيصليها عصرا الى الجهه الرابعه فيكون بذلك قد احرز الموافقه القطعيه لصلاه العصر واحرز الترتيب ايضا فالترتيب محرز على كل حال سواء حقق الموافقه القطعيه لصلاه الظهر أو حقق الموافقة القطعية لصلاة العاصر فإن الترتيب محرز على كل حالين والسر في ذلك أن الترتيب إنما هو معتبر في الوقت المشترك لا في الوقت المختص فإذا كان الترتيب معتبرا في الوقت المشتراك فمتى صلى الظهرين إلى الشمال ثم صلى الظهرين إلى الغرب ثم صلى الظهرين إلى الشرق فهو يحرز أن العصر لو كانت صحيحتان في أي جهة من الجهات فهي قد وقعت مترتبة على الظهر أي أنه يقطع بعدم إخلاله بالترتيب فيما مضى من الصلوات إذ أن أي جهة صادفت القبلة من هذه الجهات فقد شنو؟ فقد وقعت العصر فيها بعد ظهر صحيحا وأما بالنسبة إلى الصلاه الباقيه حيث انها دخلت في الوقت المختص فحينئذ بناء على سقوط الترتيب في الوقت المختص لسقوطه بسقوط العفن لسقوطه بانتفاء القدره عليه ولا قدره على الترتيب في الوقت المختص فلا محاله حين يتعين الاتيان بالصلاه السابعه بجنو بقصد العصر ولكن يلزمه ان يصلي العصر الى الجهه الرابعه كي يحرز الموافقه القطعيه لصلاه العصر فهو يقول انا قاطع بأنني صليت عصرا صحيحا بعد الظهر المأمور بها فهو قاطع بأنه صلى عصرا صحيحا بعد الظهر المأمور بها إذ لا أمر بالظهر في الوقت الاختصاصي والمقصود بالترتيب أن يصلي عصرا بعد ظهر مأمور بها وهذا المكلف قد صلى عصرا صحيحه بعد ظهر مأمور بها فان قلت بأنه إذا صلى الظهرين إلى جهة الشمال ثم صلى الظهرين إلى جهة الغرب وبقي الآن جهة الشرق التي هي الجهة الثالثة فيلزمه الآن أن يصلي ظهرا إلى جهة الشرق وظهرا إلى جهة الجنوب لأنه إذا صلى ظهرا إلى الشرق وإلى الجنوب أحرز الفراغ من الظهر وأحرز الترتيب بينما لو صلى ظهرا إلى جهة الشرق وعصرا قبل ان يصلي ظهرا الى جهه الجنوب صلى عصرا الى جهه الشرق يكون قد فوت الظهر على نفسه لانه فوت ما هو مامور به إذ ما زال في الوقت المشترك فحيث انه ما زال في الوقت المشترك فلو صلى ظهرا وعصرا الى جهه الشرق لكانت صلاه العصر الى جهه الشرق مفوته لصلاه الظهر في الوقت المشترك واذا كانت صلاه العصر مفوته للظهر المامور بها في الوقت المشترك كانت شنو مبغوطه لأجل أنها مفوته والمبغوض لا يقع مقربان فتكون صلاة العصر فاسدتان قلت من صلى الظهرين إلى الشمال والغربي ثم صلى ظهرا إلى جهة الشرق فبقي امامه خياران اما ان يصلي العصر ايضا الى جهه الشرق او يصلي الظهر الى جهه الجنوب فان صلى الظهر الى جهه الجنوب احرز الموافقه القطعيه لصلاه الظهر وان صلى العصر الى جهه الشرق احرز الموافقه القطعيه للعاصر فالأمر دائر بين موافقه قطعيه لصلاه الظهر بان يصليها الى الجنوب قبل ان يصلي العصر او موافقه قطعيه لصلاه العصر بان يصلي العصر الى جهه الشرق ثم يصلي العصر الى جهه الجنوب وحيث ان الامرين شنو فعليان في حقه الأمر بالظهر والعاصر ولم يحرز أهمية أحد الفرضين على الآخر والوقت لا يسع كليهما فلديه مقدار أربع ركعات إما أن يصليها ظهرا إلى جهة الجنوب أو يصليها عصرا إلى جهة الشارق فدخل المورد في بابل تزاحم واذا تزاحم الفردان ولم يكن مرجح لاحدهما على الاخر فمقتضى القاعده هو شنو التخير بينهما وهذا هو الذي ذكره سيدنا قدس سره فلو قدم العصر بأن صلاها الى جهه الشرق لم تكن مفوته للظهر وانما هي مفوته للموافقة القطعيه للظهر لا لنفس الظهر وما يكون قبيحا مبغوضا تفويت نفس الظهر الواقعيه المامور بها لا تفويت الموافقه القطعية، فلو صل العصر إلى جهة الشرق فاتت الموافقة القطعية للظهر، لكن أحرزل موافقة القطعية للعصر، ولو قدم الظهر فصلاها إلى جهة الجنوب لفاتت الموافقة القطعية للعصر، وأحرزل موافقة القطعية لمن للظهر، فأي مرجح لإحداهما على الأخرى؟ نعم لو كانت العصر مفوته لنفس الظهر المامور بها لصح ان يقال بانها وقعت مبغوضه والمبغوض لا يقع مقربا واما اذا لو صلى هذه الاربع مصلى العاصر لو صلى هذه الاربع بقصد العصر لفاتت منه الموافقه القطعيه لصلاه الظهر لكنه سيحرز بها الموافقه القطعيه لصلاه العاصر فاي مرجح لاحدهما على الاخر اذن فبالنتيجه يبقى المكلف مخيرا بين الطريقتين وهو ما ذكره سيدنا قدس سره الشريف هذا بالنسبة لهذه الصورة وأما بالنسبة إلى الصورة السابقة وهي ما إذا تمكن المكلف من خمس صلوات فقط وقد اختار سيدنا قدس سر تعي إفراغ الذمة من الظهر اولا بصلاه الظهر إلى أربع جهات ثم صلاه العصر الى جهه فقد يقال لماذا لا ينهج نهج الصوره الثانيه بان يصلي الظهرين الى جهه الشمال ثم يصلي الظهرين الى جهه الشرق مثلا ثم يصلي العصر الى جهه من الجهات او يصلي الظهر الى جهه ثم يصلي العصر الى الاربع الجهات فيحرز الموافقه القطعيه لصلاه العصر قلنا اما بالنسبه للنحو الاول وهو ان يصلي الظهرين الى الشمال ثم الظهرين الى الغرب ثم صلاه العصر الى إحدى الجهات فانه سيفقد الموافقه القطعيه لكلال فرضين فهو لم يحرز للموافقه القطعيه للظهر ولا للموافقه القطعيه للعصر وقد افاد سيدنا سابقا بانه متى دار الامر بين موافقه قطعيه لاحد الفرض لاحد الفرضين او موافقه احتماليه لكليهما فان الاول اولى عقلان واما بالنسبه للنحو الثاني وهو ان يصلي الظهر الى جهه والاربع الباقيه يصليها شنو عصران فانه لو حصل لقطع تفصيلا مو بس اجمالا أمس قلنا اجمالا يعني نقول تفصيلا لقطع تفصيلا ببطلان احدى الصلوات التي لغير جهه الظهر والسر في ذلك انه لو صلى الظهر الى جهه الشمال مثلا ثم صلى العصر الى الجهات أربعة. فهو يقول أن الصلاة التي يعني العصر أن العصر التي وقعت إلى جهة الشمال لا يحرز بطلانها اذ لعل جهة الشمال هي القبلة وبالنتيجة قد وقعت مترتبه على الظهر لانه صلى الظهر أولاً الى جهه الشمال فقد وقعت صحيحه ولكن كل عصر كل عصر صلاها الى غير جهه الشمال فهو يقطع تفصيلا ببطلانها اما لعدم القبلة وعدم الترتيب فلا محال كل عصر صلاها الى غير جهه الشمال كالعصر التي صلاها الى جهة الغرب مثلا أو جهة الجنوب فهي باطلة قطعان لماذا؟ لأنها إن كانت القبلة في الشمال فهي جنوب باطلة لفقد القبلة وإن كانت القبلة في نفس جهتها فهي باطلة لفقد الترتيب ما سوى العصر في الوقت مختص. ومع وجود قطع تفصيلي ببطلان كل صلاة صلاها إلى غير جهة التي صلى إليها الظهر ما سوى العصر في الوقت الاختصاصي فمقتضى منجزية هذا القطع التفصيلي بطلان هذه الطريقة حيث لا يحصل بها شنو الموافقة القطعية إذن فبالنتيجة يتعين عليه في مثل هذه الصوره وهي ما إذا تمكن من خمس صلوات يتعين عليه شنو إفراغ الذمة من الظهر بحسب مباني طبعا سيدنا قدس سره الذي يرى إطلاق دليل شنو شرطية الترتيب وعدم شمول معتبره الحلبي لمحل الكلام كما سبق بيانه الاشكال الاخر ما ذكره السيد الحكيم قدس سره في مستمسكه فمن استمسك بالعروه الوثقى وهو محسن بان تقديم الظهر له مرجح على العصر حيث إن في تقديم الظهر امتثالا لأمرين الأمر بالظهر والأمر بالعصر فإن الأمر بالعصر أمر بالظهر ما دامت العصر المأمور بها هي العصر المسبوق بشنو؟ بالظهر فإذا أتى بالظهر وصلىها إلى أربع جهات ثم صلى العصر إلى ثلاث جهات فقد امتثل أمرين بخلاف ما لو؟ بلي صلى الظهر إلى ثلاث جهات وصلى العصر إلى أربع جهات فهو لم يمتثل؟ إلا الأمر بالعاصر وهذا كاف في الترجيح وقد أشكل عليه سيدنا قدس سره بإشكالين طوليين يعني مترتبين الإشكال الأول بأن الأمر بالعاصر أمر غيري شرعي بالظهر لو قلنا بالوجوب الغيري ونحن في الاصول حررنا هذا المطلب وفاقا هو يعني وفاقا للمحقق الاصفهاني قدس سره وانكرنا الوجوب الغيري خلافا للمحقق النائني قدس سره الذي ذهب للوجوب الغيري فالامر بالمشروط ليس امرا غيريا شرعيا بالشرط وانما هو من باب شنو حكم العاقل بانه اذا وجب ذو المقدمه فلا بد من الاتيان بالمقدمه ولكن السيد الحكيم غير ناظر لهذا ولا يبتني كلامه على مساله ان الامر بذي المقدمه امر غيري شرعي بالمقدمه أو أمر او امر عقلي وانما منظور سيد المستمسك قدس سره ان المستفاد من دليل الترتيب وهو قوله اذا دخل الزوال او اذا زالت الشمس وجبت الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه المستفاد من نفس هذا الدليل ان الشرط في صحه العصر الاتيان بالاربع الاولى بقصد الظهر هذا بامر شرعي لا يبتني على البحث في ان الامر بالمشروط امر غيري شرعي بالشرط ام لا لا علاقه له بذلك بل لقيام دليل خاص في المساله فالسيد الحكيم قدس سره يقول لا محالة من كان مأمورا بالظهرين فهو مأمور بثمان ركعات ولا محالة الأربع الأولى قبل الأربع الثاني هادخون ما يحتاج إلى بيان لأن هذا كله شنو أمر تكويني فمن كان مأمورا بظهرين فاتى بثمان ركعات فقد وقعت الأولى قبل الثانية إلا أن الدليل قام الدليل الخاص على أنه إنما تصح الأربع الثانية إذا قصد بالأربع الأولى فالمستفاد من الدليل الخاص أن الأربع الثانية انما تقع مأمورا بها اذا قصد بالاربع الاولى الظهر اذن الأمر بالاربع الثانيه امر بان ياتي بالاولى بقصد الظهر هذا مستفاد من الدليل لانه لا يرتبط بالكبرى الاصوليه وهي انه اذا وجب ذو المقدمه فهل تجب المقدمه وجوبا غيريا ام لا كي كلما مر علينا كلام أدخلناه في بحوثنا الأصولية وقلنا على ما حررناه وثانيا أشكل سيدنا قدس سره على سيد المستمسك أعلى الله مقامه بأنه لو سلمنا بعد في الأصول لو سلمنا معك بأن الامر بالمشروط والأمر بذي المقدمة أمر غيري بالمقدمة لو سلمنا فإن المقدمة الواجبة وجوبا غيريا ما كانت مقدمة موصلة ولا يحرز المكلف أن هذه المقدمة موصلة فلو أنه اتى بأربع صلوات بقصد الظهر ثم صلى ثلاث صلوات بقصد العاصر فهو لا يحرز أن العصر وقعت إلى القبلة لعلها لم تقع إلى القبلة لعل الجهة الرابعة التي لم يصلي إليها هي القبلة فإذا لم تقع العصر الباقي إلى القبلة إذن لم تقع الظهر مقدمة موصلاة والواجب الغيري إنما هو المقدمة الموصلة ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه حتى لو سلمنا بأن الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة فإن السيد الحكيم يقول يجب أن تكون الظهر مقدمة موصلة للعصر المأمور بها والعصر المامور بها في حق هذا المكلف هو ان يصلي الى ثلاث جهات لعدم قدرته على الصلاه الى الجهه الواضحه فاي في ذلك فمن صلى العصر عفوا فمن صلى الظهر الى اربع جهات من باب جنوه من باب انها مقدمه على العصر لان فيها امتثالا لامرين بناء على تسليم الكبرى لان الاشكال الثاني اشكال تنزلي بناء على تسليم الكبرى فاذا كانت الظهر مقدمه على العصر لان في الاتيان بها امتثالا لامرين فالعصر المامور بها ليس الا العصر إلى ثلاث جهات لا أكثر من ذلك فوقعت الظهر لا محال مقدمة موصلة للعصر المأمور بها وحصل الموافقة التامة لما حررتم في بحوثكم الأصولية إذن فالإشكال على السيد الحكيم ينبغي ان يكون اشكالا في الكبرى التي تشبث بها وهي هل ان مجرد كون الاتيان بفرض ب... باحدى الفرضين امتثالا لامرين احدهما نفسي والاخر غيري كاف أحسنتم في المرجحيه ام لا وقد يقال بان هذا غير كاف في المرجحيه اذ المفروض ان الامر الثاني ليس امرا نفسيا يس... ليس امرا نفسيا ذا ملاك في متعلقه بحيث يكون المكلف مستحقا للعقوبه على ترك امتثاله وانما هو امر غيري فمجرد انه امتثل امرا غيريا مضافا الى الامر النسي لا يشكل مرجحا لتقديم الظهر على على فالتفت ولا تغفان ياتي الكلام يوم السبت ان شاء الله يقرا هنا تعزيه يوم السبت نعم اذا يقرا هنا تعزيه احنا ندرس في المدرسه يوم السبت احنا يوم السبت ندرس في المدرس مدرسه الامام الحسن المجتبى الذي ندرس فيه الاصول هناك يصير بعد الظهر نعم. بعد الظهر بعد الظهر الله تجيبنا لنا قرايه ما يخالف ثواب. فاحنا ندرس هناك احتياطا لعل هنا في المدرسه يكون قراءه تعزيه